50 languages 8 8 kina ora ie من فضلك كم الساعه من فضلك كم الساعه مولتاس جراس شكرا جزيلا شكرا جزيلا اس لاونه انها, الواحدة. إنها, الواحدة. إنها Son las 3. انها الثالثه. انها الثالثه. Son las 4. انها الرابعه. إنها الرابعة. Ella la sisena. Son la 7. Ella la setena. Ella la setena. les 8. Ella Son les 9. Ella Son las 10. انها, <العاشرة>. إنها, <سؤال> إنها عشر. انها الحاديه عشر. Son <سؤال> <إنها الثانية عشرة. سؤال> عشر. انها عشر. Un minuto الدقيقة فيها 60 ثانية الدقيقة فيها 60 <ستون> ثانية الساعة فيها 60 <ستون> دقيقة الساعة فيها <ستون> دقيقة فيه 24 ساعة اليوم فيه 24 ساعة اليوم فيه 24 ساعة